الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد يقول صاحب الكتاب حي وقيوم فلا ينام وجل أن يشبهه لا تبلغ الأوهام كنها ذاته ولا يكيف الحجة صفاته أتكلم في هذا الفصل عن صفة الحي وصفة القيوم الحياه والقيومية ويتكلم على أن الله عز وجل منزه عن مشابهة خلقه وعن أن يدركه أحد بتفكيره وفكريه قال حي الحياة هي ضد الموت قال حي لا يموت فالحياة هي ضد الموت كما قال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وقال تعالى هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين فهو الحي الذي لم تسبق حياته بالعدل هناك بعض الصفات التي يشترك في أصلها الخالق والمخلوق كالحياة والقدرة السمع والبصر فالمخلوق حي ويسمع ويبصر وله قدرة ومشيئة وله إرادة وكذلك الملك جل في علاه تعالى عن مشابهة خلقه حي وقادر وله قدرة ومشيئة وإرادة ويسمع ويبصر سبحانه وتعالى وتكلم ولكن ما اشترك في أصل الوصف بين الخالق والمخلوق فهو للخالق كما يليق, يليق بجلاله وكماله وهو للمخلوق على ما يليق بعجزه ونقصه فالصفة التي يشترك فيها الخالق والمخلوق هي على وجه الكمال لله تبارك وتعالى وهي ناقصة في المخلوق ولابد من هذه الصفات الحياة فالخالق سبحانه وتعالى متصف بالحياة والمخلوق أيضا بعض المخلوقات كالإنس والجن والطيور والحيوانات متصفة بالحياة ولكن شتان شتان بين حياة الخالق وحياة المخلوق فحياة الخالق سبحانه وتعالى لم تسبق, لم تسبق بالعدم بعكس حياة المخلوقين لم يكنوا موجودين ثم وجدوا أما الخالق فهو بلا ابتداء سبحانه وتعالى لم يكن معدوما ثم وجد فالله عز وجل منذ الأزل كما هو بصفات كماله سبحانه وتعالى بلا ابتداء فلم تسبق حياته بالعدم ولم تعقب بالفناء كذلك الخالق جل في علاه باق بعد خلقه لا يفنى سبحانه وتعالى ولا يموت بخلاف المخلوق فيموت فحياته سبقت بالعدم أي المخلوقين وتعقب بالفناء فلا بد أن يموتوا الموت مكتوب على كل مخلوق على كل حي سوى الله تبارك تعالى كذلك الله عز وجل له الكمال في صفة الحياة فلا يحتاج في حياته إلى نوم أو طعام أو شراب أو هواء لا يحتاج إلى كل هذا لتستمر حياته بل حياة الله تبارك وتعالى كاملة ولا يحتاج في حياته إلى غيره سبحانه وتعالى أو إلى شيء من المخلوقات بخلاف المخلوق الإنسان أو الجن أو, أو الطيور أو الحشرات أو الحيوانات تحتاج إلى طعام وشراب وتحتاج إلى نوم ويتخلل حياتها المرض والضعف بخلاف المخلوق سبحانه وتعالى فحياته جل وعلا لم تسبق بالعدم ولم تعقب بالفناء وهو الأول فليس قبله شيء وهو الآخر فليس بعده شيء وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون قال قيوم حي وقيوم صفة القيومية لله تبارك والعلى لها ثلاث معين معنى الأول القائم بنفسه يعني الذي لا يحتاج إلى أحد معنى الثاني المقيم لغيره يعني له أحد يحتاج إليه المعنى الثالث القائم على كل نفس بما كسبت يعني المحاسب فصفة القيومية لله تبارك والعلى تتضمن ثلاثة معين قائم بنفسه مقيم لغيره قائم على كل نفس بما كسبت يعني محاسب لها فهو القيوم بنفسه المقيم لغيره فجميع الموجودات مفتقرة إليه وهو غني عنها ولا قوام لها إلا به ولا قوام لها بدون أمره كما قال تعالى ومن آياته أن تقوم السماء والأرض وهو القائم على كل شيء والقائم بجميع أمور عباده وكذلك المعنى الثالث القائم على كل نفس بما كسبت وفي الصحيحين من دعائه صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل اللهم لك الحمد أن ترب السماوات والأرض ولك الحمد أن تقييم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أن تنور السماوات والأرض الشاهد ولك الحمد أن تقييم السماوات والأرض ومن فيهن مقيم لهما ومحاسب لهما وقد جمع تعالى بين هذين الإسمين الحي القيوم في ثلاث مواضع من كتابه الآية الأولى آية الكرسي من سورة البقرة الله لا إله إلا هو الحي القيوم الموضع الثاني في سورة ألي عمران الإفلام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم الموضع الثالث سورة طاهة وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلم وروا ابن مردويه عن أبي أمامة مرفوعا والحديث حسن الشيخ الألبن في السلسلة الصحيحة قال مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم أي النبي صلى الله عليه وسلم قال اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في ثلاث صور صورة البقرة وآل عمران وطاها يقصد الحي القيوم لماذا الحي القيوم هو الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله عز جل به أجاب لأن هذين الاسمين هما أصل كل الأسماء وأصل كل الصفات فالحياة هي أصل كل الصفات الذاتية والقيومية هي أصل كل الصفات الفعلية لا أحد يوصف بشيء طالما أنه ليس بحي طالما أنه حي يمكن أن يوصف بغيره السمع والقدرة والإرادة والإرادة والكلام كل صح لكن ميت خلاص لا نقول لا يسمع ويبصر ويضحك لا لن نصب بهذه الصفات فالحياء أصل كل الصفات الذاتية ليصفات الذات اللي هي لا تنفك عن الله بحال الصفات الفعلية التي تحدث في وقت دون وقت والخاضعة للمشيئة نقول إذا شاء يضحك إذا شاء يتكلم إذا شاء يخلق إذا شاء وهكذا أصلها القيومية قائم بنفسه مقيم لغيره قائم على كل نفس بما كسبت فالحي القيوم هو الاسم الأعظم الذي إذا دعي به جل وعلا أجاب وقيل أن الاسم الأعظم ليس شيئا واحدا بل أكثر من يعني شيء ومنه الحي القيوم قال حي قيوم فلا ينام فلا ينام النوم من صفات النقص بالنسبة للخالق فالذي يحتاج لكمال حياته إلى نوم حياته ليست بكاملة أما الله تبارك تعالى فلأن حياته كاملة فلا يحتاج إلى نوم لتستمر حياته سبحانه وتعالى أما المخلوق فلأنه عاجز وقاصر وحياته قاصرة فيحتاج إلى نوم ليزيل ما ألم به من تعب والنوم بالنسبة للمخلوق صفة كمال يعني يعني الشخص الذي يستطيع أن ينام هذا هو, هو الإنسان الكامل أما الشخص الذي لا يستطيع أن ينام فهذا ما أوصله إلى ذلك إلا لخلل خلل عنده بدني أو نفسي عدم استطاعة النوم وعدم النوم بالنسبة له تؤدي إلى خلال آخر لا شك يعني باب لكثير من الأمراض اللي هو الإجهاد المتواصل وعدم أخص القدر الكافي من الراحة فالنوم بالنسبة للخالق صفة نقص منزه عنها لا ينام وبالنسبة للمخلوق هي كمال في حقه هو تمام؟ قال فلا ينام سبحانه وتعالى أي لا عليه نقص ولا غفلة ولا ذهول عن خلقه فإن ذلك نقص في حياته وقيوميته ولهذا أرضف هذين الاسمين بنفي السنة والنوم قال تعالى الله لا إله إلا الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم فلا تأخذه سنة ولا نوم بعد الحي القيوم دليل على كمال الحياة وكمال القيومية لأن الحياة تدل على النوم يدل على ضعف الحياة على أنها ليست كاملة في حقي لأنه يتعب فيحتاج إلى نوم والنوم أيضا دليل على ضعف القيومية لأنه إذا نام في فترة فمن يقوم بشؤون عبادي في هذه الفترة قيوم قائم مقيم لغيره قائم على كل نفس بما كسب فلذلك نفى السنة والنوم السنة مقدمات النوم نوم بدايات النوم والنوم معروف فالله تبارك تعالى منزه عن السنة والنوم أي لا تغلبه سنة وهو الوسن والنعاس ولا نوما ونفيه من باب أولى لأنه أقوى من السنة إذا كنا بننفع للسنة لنعاس مقدمات النوم فلشك نفي النوم من باب أولى بل هو قائم على كل نفس بما كسبت شهيد على كل شيء ولا يغيب عنه شيء ولا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى تأمل في هذين الإسمين يعني باب كبير للمعاني القلبية ولزيادة الإيمان في القلب فربك جل وعلا كامل الحياة كامل القيومية إذا لجأت إليه في أي وقت واي أمر سمعك لأنه حي لا ينام وقائم مقيم لغيره قادر سبحانه وتعالى وفي الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه قال ما فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام لا ينبغي للإله والرب أن ينام مينفعش هذه تنافي صفة الإلهية قائم على كل نفس مما كسبت فلا غفلة ولا سنة ولا شيء من ذلك يخفض القسط ويرفعه القسط الميزان يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور أو النار لو كشفه لا احرقت سبوحات وجهه من انتهى بصره من خلقه احنا شرحنا الكلام ده المره اللي فاتت صح الحديث ده وحديث ثاني فيه بعدها طيب لو كشفه حجابه النور ولو كشفه لا احرقت سبوحات وحت معنى انوار وجهه طيب احنا عندنا هنا نورين نور الحجاب ونور الواجه أيهم مخلوق وأيهم غير مخلوق نور الحجاب مخلوق من المخلوقات أما نور وجه الله فصفة من صفات الواجه فليس المخلوق قال وجل أن عن أن يشبهه الأناب الله عز وجل تعالى وتقدس عن أن يشبهه أحد من خلقه بل أن مجرد المشابهة في الصفة بينهما بون شاسع في المعنى فلله عز الكمال من الصفات والمخلوق يعني له القدر البسيط جدا من هذه الصفات قال جل أن يشبهه الأنام في ذاته أو أسمائه أو صفاته أو أفعاله لأن الصفات تابعة لموصفها فكما أن ذاته لا تشبه الذوات فكذلك صفاته لا تشبه صفات المخلوقات ولو اهتدى المتكلمون لهذا المعنى الذي هدى الله إليه أهل السنة والجماعة لما نفعوا عن الله ما وصف به نفسه ووصفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما عطلوه عن صفات كماله ونعوت جلاله فرارا بزعمه من التشبيه فوقعوا في أعظم من ذلك ولزمهم أضاد ما نفوه من الصفات الثابتة بالكتاب والسنة وإجماع سلف الهمة وسبب ضلالهم أنهم تقدموا بين يدي الله ورسوله واتهموا الوحيين فيما نطقا به ووزنوا هما بعقولهم السخيفة وأذهانهم البعيدة وقوانينهم الفسدة التي هي ليست من الله في شيء ولا من علوم الإسلام في ظل ولا في وإنما هي أوضاع مختلفة أدخلها الأعادي على أهل الإسلام لقصد إظهار الفساد ولغرس شجرة الإلحاد المثمرة المثمرة تعطيل الباري يعني شجرة الإلحاد أثمرت كان النتج عنها الخبيث تعطيل الباري عز وجل عن صفات كماله وعلوه واعتقاد الحلول والاتحاد جاءوا بها في قالب التنزيه لله كي يغرونك كل سفيه قالوا صفات كماله منفية عنه مخافة موج بالتشبيه تعطيلهم سموه تنزيها له ليروجوا فعجب لذا التمويه والوحي قالوا نصه لا يجب العلم اليقين فأي دين فيه ما الدين إلا ما عن اليونان قد جئنا به طوبى لمن يحويه نبذوا كتاب الله خلف ظهورهم وبقوا حيارة في ضلال الدين فسموا النور الذي أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم تفصيل لكل شيء وتبيانا لكل شيء ولم يفرد فيه من شيء وبيانا النبي صلى الله عليه وسلم من جوامع كلمة التي اختصه الله بها فسموا ذلك كله أحدا ظنية لا تفيد اليقين وسموا زخارف أذهنهم ووساوس شياطينهم ووساوس شيطانهم قواطع عقلية لا والله ما هي إلا خيالات وهمية ووساوس شيطانية هي من الدين بريئة وعن الحق أجنبية توجب الحيرة وتع... وتع... وتع... وتعقب الحسرة كثيرة المباني قليلة المعاني كسراب بقيعة يحسبه الضمان ماء ويا ليته إذ جاءه لم يجد شيئا ولكن وجد السم النقيع والداء العضال في خاخ هلك يعني مصايد تهلك من يقع فيها نصبها الأعداء لاستياد الأغبياء وخدعة, ماكرة وخدعة ماكر في صورة ناصح فعل عدو الله اللعين في قصته مع الأبوين إلى آخر الكلام فالله تبارك تعالى جل عن أن يشبه الأنام فبعد ما وصف الله عز وجل نفسه السمع والبصر أرضف ذلك بأنه لا يشبه شيء أحد من خلقه وكذلك بعدما وصف نفسه بالحياة والقيومية قال هنا بعد ما وصفه في الكتاب بالحياة القيومية قال فلا ينام يعني وفي القرآن لا تأخذ سنة ولا نوم فالله عز وجل ينفي ويرد على شبهات هؤلاء لأنه قد يظن البعض أن طالما أن الوصفين متشابهين في الاسم أن المسمى واحد حي وحي سميع وسميع يبقى دول زي بعض أبدا الأشياء منتج تكون لها نفس المسمى نفس الاسم والمسمى اللي هو الشيء الذي سمي بهذا الاسم مختلف تماما رأس الأمر رأس الجبل رأس الطير رأس الإنسان رأس الحيوان رأس الدبوس كل هذه تسمى رأس ولا شيء فيها يشبه الآخر ولله المثل الأعلى فبعض أسماء الله عز وجل تشبه بعض أسماء تتفق مع بعض أسماء المخلوقين وبعض الصفات للمخلوقين أصلها فسكسفة الحياة والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام والضحك كلها المخلوقين متصفين بهذه الصفات ولكن هذا مخلوق وهذا خالق الاسم واحد والصفات قد تتشبه في العسم ولكن المسمى غير المسمى هذا جبل وهذا إنسان لما نقول رأس الجبل يبقى رأس طليق بالجبل ولما يقول رأس الإنسان يبقى رأس طليق بالإنسان كذلك الحياة أو السمع أو البصر سمع الله وسمع المخلوق هذا سمع يليق بالخالق وهذا سمع يليق بالمخلوق سمع الخالق لا يحده حد ولا يعني فيسمع أدق الأشياء ويسمع اختلاف الـ الـ الـ الـ الأمور على اختلاف اللغات في نفس الوقت قدير سبحانه وتعالى أما المخلوق فسمعه ضعيف يسمع يولد لا يسمع ثم يسمع ويضعف سمعه في نهاية الأمر عند قبل الوفاء أو ينتهي بالوفاء وقد يتخلل السمع ضعف في أثناء حياته حتى أثناء النوم تضعف حسة السمع كذلك يعني لسمعه مدى يسمع إلى إذا على الصوت عن قدر معين لا يسمعه إذا ازدادت الشدة عن وإذا أقلت عن شيء عن حد لا يسمعه كذلك البصر كذلك كل الصفات التي يشترك في أصلها الخالق والمخلوق جل وعلا المعطلة الذين نفعوا الصفات الله تبارك تعالى هم نفعوا الصفات الله بداع التنزيل قالوا عايزين ينزه ربنا ومن خليش حد يشبهه فيبقانين في كل الصفات عشان في سميع وسميع يبقى هنقول كده الخالق زي المخلوق يبقى, لا يبقى ليس بسميع لا يزمع الذي دفعهم لهذا الأمر هو وقوعهم في التشبيه أصلا هم أصلا لما شبهوا الخالق بالمخلوق وظنوا أن السمع كالسامع والبصر كالبصر فهربوا من المسألة دي للإيه للتعطيل قال لك يبقى ننفع عن الله صفته ولكن لا الله ليس كالمخلوق الخالق ليس كالمخلوق فسمعوا الله أمر وسمع المخلوقين أمر آخر وهكذا بقية الصفات قال فشبهوا أولا وعطلوا ثانيا فلما نفعوا عن الله صفات كماله لازمهم إثباتوا ضدها وهي النقائص لما نفعوا عن الله الصفات الكمال لازمهم وصفوا بالنقائص ومش سميعوا بأسم لا يتكلموا بأك يشيئوا ضدوا وبعضهم قال لا يوصف بشيء البتة لا نقول ذات ولا صفات ولا أسماء فشبهوه بالعدم الذي لا يوصف بشيء الذي ليس له أي صفة البتة العدم الحاجة اللي مش موجودة أي حاجة موجودة لها وصف الحجر له وصف له حاجة شكل له ليه وصف الحاجة اللي رئيسة لها وصف العدم فقط فالعزو بالله ليه كثير إن الله خلق آدم على صورته له عدة تأولات من ضمنها على صورته يعني على هيئته هكذا يعني لم يولد ويحمل و... لا خلقه هكذا على صورته التي هو عليه وعلى صورته قيل على صورته يعني له وجه وسمع وبصر كالملك سبحانه وتعالى الله عز وجل له وجه وله وسمع وبصر مع اختلاف ليه الشيخ ابن عسامين مفصل لها تفسير كويس في العقدة الوسطية قال ولا, ولا يلزم من اتفاق التسمية اتفاق لمسميات يعني مش معنى ان الحاجتين لهم اسم واحد ان لهم صفات واحدة زي رأس الجبل ورأس الامر ورأس الانسان ورأس الدبا ورأس الطير ورأس الدبوس ورأس المسمار كلها رؤوس ولكن تختلف على حسب المسميات فلا يلزم من اتفاق التسمية اتفاق الأسماء ومقتضياتها فصفات الخالق الحي القيوم قائمة به لائخة بجلاله أزلية بأزليته دائمة بديموميته لم يزل متصفا بها ولا يزال كذلك لم تسبق بضد ولم تعقب به يعني لا لم تسبق بضد الصفة ولا تعقب ضد الصفة كان الإنسان مثلا لم يكن حي فحياته مسبوقة بعدم وبموت ضد الحياة أما الخالق فليس كذلك بل له تعالى الكامل المطلق اولا وأبدا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فمن شبه الله تعالى بخلقه فقد كفر ومن نفى عنه ما وصف به نفسه فقد كفر وليس فيما وصف الله به نفسه ورسوله تشبيه قال لا تبلغ الأوهام كنها ذاته أي نهاية حقيقتها يعني العقول والتفكير الإنسان ما لا يستطيع أن يصل إلى حقيقة صفات اللي عز وجل به التفكير ما يعرفش ما يقدرش يوصل ليه؟ لأن الإنسان ما يعرفش يصل لحقيقة شيء إلا بتلت طرق يشفها يحد تصادق شفها وحكاله يشفش بها رأىها أو رأى مثيلها أو رآها صادق فوصفها له والله تبارك تعالى لم نراه ولم يره أحد ليصفه لنا و, و... وليس له شبيه نراه فما يجي نقول لك كده في مثلا جهاز اسمه جهاز اسمه اسمه كده تقول لي إيه الجهاز ده يوصفه لك يجبه لك أقول لك أهو يقول لك شبه مثلا الكمبيوتر أو شبه جهاز الضغط ايه الضغط أقول لك شبه حاجة أقربه لك لكن وانتو سيلي فورد ده جهاز ايه بقى تخيل بقى ايه يعني طب ايه تمام قال لا تبلغ الأوهام كنها ذاته أي نهاية حقيقتها صفات الله تبارك تعالى لها كيفية ولا لا لشك لها كيفية في حاجه موجوده ما لهاش كيفيه ملهاش وصف ولكن نحن لا نعلمها فالمنفي في الكيفيه عدم العلم بها لا وجود يعني اه لصفات الله كيفيه بلا شكل وسنرى ان الله تبارك وتعالى ان شاء الله اذا دخلنا الجنه ولكن لا نستطيع علمها الان لاننا لانها, لأنها لن توصف لنا قال لا تبلغ الأوهم كنها ذاته أي نهاية حقيقتها كما قال تعالى يعلم من بين عيدهم وخلفهم ولا يحيطون به علمه قال تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وإنما نعرفه تعالى بما وصف به نفسه وفي كتبه المنزلة على رسله بأنه أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا, كفوا أحد ولا يكيف الحجى صفاته أي العقل لأنه لأنه لا يعلم كيف هو إلا هو حتى يستطيع أن يصف الله عز وجل وكيفية صفاته إلا هو سبحانه وتعالى هو الذي يعلمها فالواجب علينا أيها العبيد الإيمان بالله وأسمائه والصفاته وإمرارها كما جاءت يعني بعدم السؤال عن الكيفية والحدود والشكل ولكن المعنى معروف وصفه الله عز وجل لنا وحكاه لنا ووضحه للنبي صلى الله عليه وسلم وإمرروها كما جاءت واعتقد أنها حق كما أخبر الله عز وجل وأخبر رسوله صلى الله عليه وسلم وعدم التكييف يعني عدم الكلام في التفاصيل في تفاصيل الصفات وهيئتها والتمثيل لأن الله عز وجل أخبرنا بإسماء صفاته وأفعاله ولم يبين كيفيتها فنصدق الخبر ونؤمن به ونؤمن به ونكل الكيفية إلى الله عز وجل فصفات ذاته تعالى من الحياة والعلم والسمى والبصر والقدره والإرادة وغيرها وكذلك صفات أفعاله من الاستواء على العرش والنزول إلى سماء الدنيا والمجيء لفصل القضاء بين عباده وغير ذلك كلها حقا على حقيقتها علمنا اتصافه تعالى بها بما علمنا في كتابه وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وغاب عن جميع المخلوقين كيفيتها ولم يحيطوا بها علما كما قالت أم سلمة رضي الله عنها وربيعة الرأي ومالك بن أنس وغيرهم رحمهم الله تعالى الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بذعة ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التصديق والتسليم وكذلك القول في جميع صفاته عز وجل وإننا والله لكالونا حائرون عن كيفية سراية الدم في أعضائنا وجريان الطعام والشراب فينا و يعني على الأقل في هذا الوقت او على الأقل الغير المتخصصين كثير من أجزاء من تفاصيل أجزادنا لا نعلمها حتى مع الأطباء المتخصصين أشياء كثير جدا من جسد الإنسان والوظائف الحيوية فيه لم تكتشف إلى الآن ولم يدرى يعني كيفية عملها ف... وهذا مخلوق فما بالك بالخالق إذا كنت تعجز عن تصور مع توفر الأجهزة الحديثة عن تصور بعض الدقائق في تفاصيل الجسد الإنسان المخلوق فكيف تتصور الخالق سبحانه وتعالى وكيف يدبر الله تعالى قوت كل عضو فيه بحسب حاجته وفي استقرار الروح التي هي بين جنبين وكيف يتوفى الله في منامها وتعرج الى, إلى حيث شاء الله عز وجل ويردها الى إذا شاء وفي كيفية أخوات الميت في القبر وعذابه ونعيمه وكيفية قيام الأموات من القبور حفاء عراء غرلا وكيفية الملائكة وعظم خلقهم وكيفية العرش الذي لا يقدر قدره إلا الله عز وجل كل ذلك نجهل كيفيته ونحن مؤمنون به كما أخبرنا الله عز وجل عنه على ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام إيمانا بالغيب وإن لم نعلم الكيفية فكيف بالخالق عز وجل وأسمائه الحسنى وصفات العلاء ولله المثل الأعلى في, في السماوات والأرض وله الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون آمنا به كل من عند ربنا أم ربنا آمنا بما أنزلت واتمعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين وإن كان بعد خلق الله الله عز وجل أخبرنا أننا لا نستطيع أن نتخيله فالنبي صلى الله عليه وسلم آه آه لما أرد أن يصف الجنة عدم فلا اخبر عن لا عن يعني قال فتلك غرست كرامتهم بيدي فلم ترعي ولم تسمع اذن ولم يخطر على قلب بشر يعني في حاجات في الجنه لم, لم ولن تخطر على قلب بشر اعقل واذكى واكثر انسان رحابه في الفكر لا يستطيع تصور بعض نعيم الجنة أو الوصول إليه بتفكيره إيه النعيم اللي ممكن ننعم به في الجنة بعض النعيم في الجنة ما يغرفش يصلوا بتفكيره يعني مختم عليها إلى يوم القيامة يعني هدية لأصحابه نسأل الله أن يجعلنا منه فإن كانت هذه بعض مخلوقات الجنة مخلوق من المخلوقات اللي فيها أشياء لا تخطر على قلب بشه فتخيل بخارقها الله تبارك تعالى فنقول آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون فنؤمن بالله طبعه العالى ونؤمن بأسماء وصفاته ونكل العلم الكيفية إليه سبحانه وتعالى لأنه لم يخبرنا به جل وعلا نوقف في المره القادمه لان باب الاراده والمشيئة يعني مش هينفع نوقف في نص عايزين نغلط سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان